ولا نفع ولا يملكون موتا ولا ح ي ا ة ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا إ ذ كن افتراه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما و ز و ر ا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 لفضيله م ن كذب بالساعة ر ا إذا أ الدكتور ن بعيد سمعوا ي ا ا وإذا محمد ع و ث ب راتب ا ا ل ي م ن ا ب ل أذلك خير أم جنة الخلد ت ي وعد ا لفضيله م لهم ت كانت ق و و ن جزاء ر ا م ف ي ه ا ما يشاء ل خ ا ل د ي ن ك ا ن على ر ب ت و ع د ا محمد س ؤ و ويوم ل ا ي ش ر ه وما ي ع ب و و ن من د راتب ل ل فيقول ه أ ن م أضللتم ع النابلسي د ه ا ل س ي قالوا ب ح ا ما كان ن ك ن لنا أن ب غ نتخذ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 و َََ ج ع ل ْ ن ََ ا ب ع ْ ض َ ك ُ م ْ ل ِ ب َ ع ْ ض ٍ ف ِ ت ْ ن َ ة ً أ َ ت َ ص ْ ب ِ ر ُ و ن َََ و ك ا ن ََ ر ب ُّ ك ََ ب ص ِ ي ر ً ا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه ة لا ب ش ر ا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 فاذا ق ل ك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ي أ ت و ن ك بمثل إ ل ا جئناك بالحق و أ ح س ن تفسيرا الذين مكانا سبيلا آتينا الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا على إلى أولئك وأضل ولقد إلى القوم يحشرون جهنم شر وجوههم موسى معه وَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ا ف موسوعه تَدَمِيرًا َ ق َ ن النابلسي للعلوم أَغْرَقْنَاهُمْ ا الاسلاميه آيَةً وَأَعْتَدَنَا اسماء ً ل الله الحسنى ً ا بَيْنَ ذَلِكَ ر أ ت وسوف ا القرية التي على أمطرت نطر ء ل م ي ك و ن يرونها و ا ب لك ا ن و ا ل ا ي ا ج و ن ن ش و ر ا و إ ذ الثقفي ت خ ذ و ن ك إ ل ا ه و ا ه ذ ا ا ل ذ ي ب ع ث ا ل ل ه ر س و ل ا إن كاد ل ي ض ل ن ا عن آ ل ه ت ن ا لولا أن ص ب ر ن ا ع ل ي ه ا و س و ف ي ع ل م و ن ح ي ن ر و ن و ا ب ب من أضل س ي ل أ ر أ ي ت م ن اتخذ إ ل ه ا ه أفعله أنت ت ك ولو ن ع ي ه ك أكثرهم كالأنعام ربك كيف ي يسمعون يعقلون سبيلا ل إلا بل أضل ألم إلى الظل ولو ا أم أن أو إنهم هم مد تحسب تر شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إ ل ي ن ا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل ا سباتا ل ن و و م النهار نشورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا ر لنحيي به بلدة به ونسقيه ميتا أنعاما كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا و ل و شئنا ل ب ع ث ن ا في ك ل ق ر ي ة ن ذ ي ر ا فلا ت ط ع ا ل ك ا ف ر ي ن و ا ه د ه م بسم ه جهادا كبيرا وهو كبيرا الذي الله م الرحمن الرحيم ا على ر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 الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا و إ ذ ا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أ ن اسجد ل م ا ت أ م ر ن ا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في بروجا الذي السماء فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل وجعل في جعل وهو وعلى الليل و س و ن ه ا ر خ ل م ن أ ر ا د أراد أن يذكر أو يذكر شكورا ع ب ا ا د ل ر ح م ن ا ل ذ ي ن يمشون ع للعلوم ى ا أ ر ا وإذا خ ط ب ه الاسلاميه ج ه ل قالوا و ن ا ا و ل ذ ن يبيتون ب ل ر م وقياما جهنم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها يقولون إن كان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 لفضيله الدكتور ع ذ م ا م د راتب النابلسي ومن تاب وعمل صالحا فانه ل يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور و إ ذ ا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا ولقد ن ر ب جعلناكم الصيام ن ا وجعلنا بينكم و م و ل م ي ن من كل ذنب و ا و س ل م ي ن من ا ل ذنب ومسلمين ا من كل ذنب ف ي ومسلمين من كل ذنب قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما